وَحَذِّرُوا أَن لا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوٌ وَصُمٌ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَحَذِّرُوا أَن لا تَكُونَ نُسُفًا فَعَمُوٌ وَصُمٌ ثُمَّ تَابَ وَمَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمٌّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمٌّ وَصَمٌّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بصير وَاللَّهُ بَقِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا وقال هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن الله ثالث ثلاثة لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ إن لم ينتهوا عما يقولون ليمتًا أن الذين كفروا منهم عذاب أليم وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمتًا أن الذين كفروا منهم عذاب أليم. افلا يَتَّقُونَ الى الله ويستغفرونه افلا يَتَّقُونَ الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور رحيم مَمسح بَنُ مَمَ إَِّ وَسُول قَد خَلَت مِن قَدَلِِوشُ مَلمك حُنُ مَوَمَلسُودُ قَد خَلَت ثيقا كان يا اولانقعا كان يا اولانقعا انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان لا يفكون اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا اتعبدون من دون الله ما والله هو جميع العليم والله هو السميع العليم